اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَضُرُّهُ الْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَضْفُ لَكُمْ وَلَا تَزُرُّ وَازِرَةٌ إِزْرَىٰ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ آ نَدًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعْ بِتُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ الْأَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ أم هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ لَيْلِهِ سَاجِدًا وَقَائِمًا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 119. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب 110. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين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 124. ومن فوقهم النَّارِ وَمِن النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون 125. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد 119. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب 110. أفمن حق عليه كلمة أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقد من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية, غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار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 124. ثم يهيج فتراه ثُمَّ ثم يجعله حطاما فِي ذَلِكَ في ذلك لذكرى لأولي الألباب 126. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه 127. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ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 114. وقيل للظالمين دوقوا ما كنتم تكسبون 115. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 116. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا 117. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا وَلا قدَدَ بََدناَ ل النَّاسِ فيِي هذاقُرآانِ مِ كلُِّ مَثَلَِّ عَهُم ييتذَكون قروَانًا عرَبِيًا وَيرَضِي عِ وَجِلَّ عَهُم يتَّقُون بََبَ اللهَّهُ مَثَلَ الجُلَ فِيه شُرَك متَشاكِسُونَ وَ رَجلًُا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 فَمَنْ أَظْلَمُ مَِّا كَذَبَ على اللهَّهِ وَكَذَّبَ بِالصدِقِ إِذج أَلَْسَفِي جَهَ النَّمَ مَدُْوِّكَافِرين وََّذِي جَ أَ بِال الصِدِقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولائِكَهُمُ الْ المُتَّبُون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 قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون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 وَمَا انْتَ عَلَيْهِنَّ بِوَكِيل اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى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 وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خُوِّلَ نَعْمَةً مِنَّا قَال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 ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها اولئك يصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين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 واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب من قبل العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون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 111. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوزة فِي في جهنم مكوى للمتكبرين 112. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم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 111. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن فِي في إِلَّا إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام وَشَْقَة الأأَْرض بِنُورِ رَبِّهَا وَضِع الكِتاب وَج أَبِ النَّبِينَ وَالشّهَدَ وَج أَبِ النَّبِينَ وَشّهَدَاءِ وَقُضَ بَنَهُ بالِالحقَقِّ وَهُم لا يُظلَمُون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 122. قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس متوى المتكبرين 123. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُم خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُم وَقالَ لَهُم خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُم طِبتمْ فَادخُلُوها خَالِدِينَ